ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يبلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم قل أرأيتكم ان اتاكم عذاب الله او اتتكم الساعه غير الله تدعون ان كنتم صادقين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 رائل علهم يتبرعون، فلو لا إذجائهم بسنات برعوا ولكن قست قلوبهم ولكن قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون.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 شيء فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا اهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين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 قُلْ لَا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَ مِنَ الْمُهْتَدِينَ قُلْ إِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِنُونَ بِهِ إِنِّي الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ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 ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم, ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمّن ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون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 وهو أسرع الحاسبين قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تبرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم مِنها ومن كل كرب ثم انتم تشركون قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا او يلبسكم شيئا ويذيق بعضكم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 ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوده الشياطين في الأرض كالذي استهوده الشياطين في الأرض حيران له أصحاب له أصحاب يدعونه إلى الهداة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 ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم القبير وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة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 شاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا مِنْ قبل ومن ذريته داود وسليمان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 مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون اولئك الذين اتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء، فقد وكلنا بها, قوما فقد وكلنا بها قوما، ليسوا بها بكافرين. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده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 قُلْ مَنْ أَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا وَعُلِّمْتُمَّا لَمْ تَعْلَمُوا أَن ولا آباءكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ولتنذر أم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 إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَىٰ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ فَأَنَّىٰ تُفْكِرُونَ فَالِقُ الْأَضْحَىٰ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا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 وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وتعالى عَمَّا يَصِفُونَ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنَّا يكون لَهُ وَلَدٌ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 كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم ثم إلى ربهم رجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون وأقسموا بالله جهدا إيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاء ونقلب أفئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون صدق الله العظيم سجله السيد حيدر الجوادي في المدينة المنورة يوم الخميس وهو اليوم العاشر من شهر شعبان سنة 1391 هجرية، وهو اليوم الثلاثون من شهر أيلول سنة 1971